بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه ولا وبعد قبل أبدأ معكم هنا أود أن أقول أيضا كلمات للتذكير ليس إلا في منهج البحث في مسألة من مسائل الفقه وتمرين الآن والأخوة جزاهم الله خير قدموني نتحدث في هذا التمرين قبل أن نسمع المحاضرة الطيبة أو المحاضرات القيمة إن شاء الله من الأساتذة الكرام إذا أردت أن تبحث مسألة من مسائل الفقه في المذهب ألحن في المنهج الذي ستستخدمه في هذه القضية ما هو تدرست مناهج البحث أو عليكم مناهج البحث ما نوع المنهج اللي تستخدمه في بحث القضية أي مسألة من مسائل الفقه ما هو المنهج يعني إذا أردت تبحث مسألة الاستقراء أرجو أن ننتبه هو يعني نستخدمه أحيانا نطلق عليه الاستقراء نطلق عليه منهجا لكن الواقع أن الاستقراء آله هو آلة من آلات البحث أداة في المنهج الوصفي وأداة في المنهج التاريخي وأداة في المنهج التحليلي يعني, هو يعني الاستخراء هو عبارة عن تتبع لأطراف القضية هو آلة البحث الآن طبيعة العمل اللي نقوم فيه هو استخراج هذه المسألة وجمعها من مجموعة الكتب والمصادر الحنفية التي سمعتموها الآن مثل المسألة اللي أمامك الآن سؤر سباع الطير هذا بيلزمني في البداية والحقيقة هو المنهج الذي قائم على أساس المنهج الوصفي منهج الوصفي الذي يقوم على أساس ذكر الموجود وبعدين يمكن تستخدم معه المنهج التحليلي أن تحلل المسألة إذا وصلت إلى ناحية من النواحفية منهج الوصف معناه أن تجمع الموجود في صعيد واحد وتؤلف من الموجود, تؤلف من الموجود موضوعا أو تؤلف من المتفرق بمجموعه موضوعا كليا يصبح أمامك له فروع إلى آخره فلأنا عاوز أبحث أنا معنا ذلك يجب أن أحدد أليات أساسية من لوازم هذا البحث أن أحدد أين مضان الموضوع أين يوجد هذا الموضوع أين يمكن العثور عليه لما نقول سؤر سباعة الطير في أي الموضوعات يمكن أن نجد هذا الموضوع آه في باب الطهارة وجزء من الطهارة أيضا مقسمة سيقع في باب في المياه أو في النجاسات بصفة عامة إذا حددنا الآن الموضوع بعد ذلك نحدد الكتب والمصادر حددنا الكتب والمصادر وهذا يقوم على أساس طبعا موجود عندكم الكتب ونبدأ بالمصادر والمراجع وهكذا مصادر دائما نطلقها على الشيء القديم كلمة مصدر هي الكتب المعتمدة في المذاهب مصادر تسمى. المراجع هي الكتب المعاصرة كل المعاصر يسمى كتب مراجع اما الكتب القديمه هذه تسمى مصادر لان مصادر العلم مصدر التلقي الموجود في العصر في, ال... في, ال... في ال... هذا يسمى مراجع هي مرجع من مراجعك تحديد المصادر اللي انت عاوزها ما درجع في المذاهب الحنفي في كتب اريد ان احدد على حسب يعني ما يعتمد لديك حسب ما يوجد لديك وطبعا هذه قضية أنا بس أشير إليها سريعا بعدين تحديد أماكن وجودها وهذا كيف تتعامل مع المكتبة الآن عندك المكتبات الموجودة أمامك على يعني على ترتيبات معينة فيمكن الإسلاميات تجد تحت 210 حس التنظيم ديوي 210 وبعدين تعرف أنه في 210 الفقه وين ييجي 210 فاصلة كذا 210 فاصلة كذا الفقه والفقه الحنفي تحت بند الفقه لازم تفهم هذه المصطلحات علشان تستطيع تتعامل معه وبعدين بعد ان تحدد هذه الموضوعات تقوم بعملية التفريخ نسمي نقل المعلومات ويجب ان تكون دقيقا في نقل المعلومات يوم انا بقرأ في ورقة لكي في خضية النقل اوقيكم على التطبيق السريع بس وأفاد في الفتحانه, في الفتحانه لو احتمل تطهيرها وأنا وقفت شو الفتحانة هذه في الطباعة في أخطاء وافاد في الفتح أنه يمكن بارح عطاك الأستاذ أيضا وأفاد في الفتح أنه فلما دمجهم مع بعض صارت فتحانه فتحانة فكرتنا اسم كتاب وقلبت هناك كتب بعدين لا بد أن تعود مرة ثانية لترى ما المراد في هذه المسألة لذلك ينبغي أن تدقق وأن تتنقل أن تدقق فيما تنقل فيه مخافة تقع في الاخطاء الطباعية وتصحيف الذي يحصل وأن تنقل بالحرف بالنص في المسألة وهذا أفضل يمكن أن نصور كما صورنا نحن جيد التصوير أنا أميل إلى معايشة الكتاب أفضل من التصوير تصوير بريح وفر جهد ووقت صور الموضوع أي صورته من ثلاثة أربع كتب لا نعرض عليكم إن شاء الله تعالى ويمكن أني أنقل بخط إيدي لأن معايشة الكتاب والنقل في ذاته يجعلك تتمعن وتنقل الصواب في هذه القضية كما هو لكن التصوير أيضا له فائدة لأنه قد تخطئ وأنت تنقل أيضا فالتصوير ينقل الموجود كما هو كما هو على كل حال لا أريد أن ندخل طويلا في هذه المسألة وبعدين بعد أن تنقل هذه الموضوعات تفرغها تصنف الورقة وتصنيف الحقيقة له اتجاهان التصنيف تصنيف القضية إلى أجزائها إذا بدأنا في موضوع سور السباع على سبيل مثال أبدأ فيما له علاقة بالتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ثم الأحكام إلى آخره الشروط القيود إذا كان في مثل هذا تصنيف موضوعي هذا هناك تصنيف آخر لازم يكون عندك في داخل الورقات التي أنت جبتها أو التفريغات تصنيف الكتب باعتبار أهميتها باعتبار الأهمية لكي تنقل وتمشي إذا نقلت وجدت في من جاء بعد هذا الكتاب نقل عنه وأخذ منه وكرر رفس المعنى في داعي أن تصوغه بعد إذن في كتابتك التي وبعد ذلك بعد أن تصنف تبدأ بالتسويد لكن حقيقة قبل مرحلة التسويد يجب أن تقرأ ما جمعته وأن تتمعن فيه وأن تدرك معانيه إدراكاً تاماً واضحاً حتى لا تكتب شيء وأنت لا تدري ما تكتب حتى يتضح في ذينك إذا لم تستطع أن تفهم الموجود أمامك الذي نقلته ليس عيباً أن تسأل دائما العيب في أن تسكت على ما لا تفهم وهذا أمر بيقع فيه كثير من طلبة الدراسات العلية طلبة البحث أن طلابنا بينقل الشيء ولا يعيم عنها فإذا وقفت وسألته وأنت في المناقشة في الرسالة كل ماذا يراد بك هذا خلاص يتوقف فما المانع من أن تسأل ليس عيبا أن, أن, أن, أن, أن, أن تجهل شيئا أولا تعرف. وفوق كل ذي علم عليم والله قد قال فسألوا أهلا ذكر كنتم لا تعلمون ولذلك تقرأ وتتمعن في الموجود حتى تفهمه وبعدين تبدأ في قضية التسويد وحكي المعلومات في في الكتب طبعا يعني الكلام معروف عندكم عن قضية يعني ترتيب الفقه وترتيب المسائل الفقهية تعالوا نشوفنا وياكم مسألة فقية في المكتبة الحنفية المسألة الأولى سؤر سباعة خذنا مسألة صغيرة عشان يكون في عندنا وقت سؤر سباعة طير طبعا هو هذه المسألة قال سؤر سباعة طير وأما السؤر المكروه بدأ فورا يتكلم عن الأحكام يمكن يرد على ذهننا أين التعريف ما معنى السؤر موجود في السابق هو كثير من المصنفين موجود في أول كتاب بحث عن تحت عنوان الأسار سؤر عارفين السؤر ايش هو فضلة الماء اللي تبقى بعد ما يشرب منها الانسان او الحيوان او الطير او غير ذلك سؤف هذه فضلة الماء لما نقول سؤره سباع الطير يعني الطير جاء فشرب حتى نصور المسألة اولا أنت بحاجة أن تتعقل المسألة لأن الحكم على الشيء فرعا أن تصوره فإن تصورتها تصورت بعدئذ الأحكام المبنية عليها تلقائيا شف في بداع الصناعة وأما السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير كالبازي والصقر والحداء ونحوها استحسانا والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش طبعا نحن جبنا مشان نطبق على الأمثلة مر عندنا إحنا وإياكم في المحاضرات التي سبقات أن كلمة المكروه إذا أطلقت عند الحنفية المراد بها إيش تحريمية فأنا عاوز أعرف هنا هل المقصود فيها الكراهة تحريمية هنا جاءت مطلقة كما ترون وهذا كلام أفاده غيره سنراه وأما السؤر المكروه يبقى في عندي سؤر طاهر وفي عندي سؤر مكروه وقد يكون كراهته تحريمية وقد تكون كراهته تنزهية فإيش المقصود هنا المكروه إذا أطلق عند الحنفية المراد بإيش كراهة تحريمية هنا ليس المراد به كراهة تحريمية هم؟ خلينا أشوف أنا في الكتب الثاني ستأتي الحقيقة بلاش يعني أقفز أنا على هذا إذن المكروه هنا قد يهمني أنا كباحث أن المكروه هنا المقصود فيه كراها تحريميا لذلك قال فهو سور سباع الطير كالبازي والسقر والحدى ونحوها استحسانا والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسور سباع الوحش عاوز أفهم أنا وجه القياس عوز أفهم وجه الاستحسان القياس قال أن تكون إيه؟ نجسة لماذا؟ له السؤر فضلة الماء لماذا؟ لأنه لأن لأن السباع الطير نجسة حيثير طبعا هذا على قاعدة عند الخنفية مبناها أنه ما لهي عن أكله وهو نجس دلال في التلازم هذا ما نسميه ما نهي عن أكله أو شربه فهو نجس بالإضافة إلى أنه يمنع أكله تناوله شربه إلى آخره أيضا يتضمن حكما آخر بالتلازم فالميتة فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وموهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخله فهذا تعتبر يحرم وأكلها وبيعها ويحرم وهي نجسة بمعنى أنها إذا لامست أو تلوث بها مكان أو ثوب أو إلى آخر صار صارت من النجسات يجب تطهيرها هذا معروف عندنا لذلك قالك سؤل سباع الوحش اعتبارا بلحمها اعتبارا قوله ايش بتفيد هنا اعتبارا ايش بتفيد عنكم قياس الاعتبار معناها إيه؟ القياس واصل الشدل فيه فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني بمعنى آخر القياس يقتضي أن يكون أيوة سؤرها أيضا نجيسا كلحمها والاستحسان الاستحسان أخرجها إذن من النجاسة إلى الاستحسان إلى أمر آخر جعلها مكروهة فأخبرها تلقائياً راحت كراهة التحريم بالقرينة تلقائياً بالقرينة أمامها راحت كراهة التحريم مدام خرجت من كونها نجسة إلى شيء آخر معنى ذلك أن المقصوفية كراهت التنزيه هنا بالقرينة ذا من السياق لأنه المفروض أن تكون نجسة مدام ليست نجسة خرجت إلى دائرة أخرى بالاستحسان وجه الاستحسان إيش هو؟ الآن يأتي إن شاء الله بس حبينا إحنا الآن يأتي لكن أحب أن أطبق وجه الاستحسان من الذي قال بالقياس ومن الذي قال بالاستحسان من فقهاء المذهب الحنفي إذن سور سبع كالبازي والصقر والحدع ونحوه استحسانا هذا مكروه وقلنا القرينة دلت على أن الكراهية هنا ليست بكراهية التحرين من القرينة عندما قال والقياس أن يكون نجس نفهمنا وجه القياس اللي ما فهمنا لحد الآن إيش هو وجه الاستحسان ما فهمنا لماذا الأصل نطبق القياس ونطرده طرد القياس طرد الوجود العلة فيه إنه هذا نجس وبعد ينسوره نجس نشوف الآن وجه الاستحسان هذا وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاب هو علة السؤر نجاسه ايش هي ان اللعابة يخالط الماء والماء اذا خالطته نجاسة خاصة الماء القليل بصفة عامة نجس بغض النظر تغير لونه او لم يتغير لونه القاعدة العامة عند الحنفية متكلم والكثير معروف عندكم حد الكثير والقليل قال وجه للسحسن انها تشرب من قارها وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها علة تحريم فضلة الماء من الأسآر كسؤر الكلب أن اللعاب يختلط به بسبب الرطوبة يعني يشرب بلسانه حيوانات العظم وتشرب بلسانه هذا بمنقاره والمنقار جاف لا نجاسة فيه وبالتالي إذا خالط مائعا فلا تتحقق في علة التنفيذ لأنه ما وجدت فيه النجاسة لذلك وجه قال هو هذا التكلم فيها أنها تشرب بمقارها وهو عظم جاب فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش سباع الحيوانات لأن ولأن هذا واحد لغاية وضحت الفرق فلو طلبنا القياس وفق هذه القاعدة لما كانت العلة منطبقة لأن هناك تفاوت بين الأمرين العلة هناك مخالطة اللعاب وهنا ما في لعاب والمفترض أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والقاعدة أنه يغلب على الظن في ذي الحال أن اللعاب لن يخالط لأن المنقى راعبا عن عظم جاف هذا وجه القياس قال ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة لأنها تنقد من الهواء بتيجي مباشره فتشرب بخلاف سباع الوحش عظيم لغايتنا كلام وجه آخر للاستحسان في عندي الاستحسان وجهين الوجه الاول اختلال العله بيبقى فلا يطرد الحكم وجه الثاني تعال صيانه الاوتون نتكلم عن في زماننا او قليله الوجود في زماننا هذا وجه الثاني أنها يتعذر هذا صحيح لأمة تعيش في الصحراء وفي البادية وإلى آخره وفي الأرياف يتعذر ماذا نفى من هذه العبارة لأنها لأن صيانة الأوان عنها متعذرة طيب مدامت متعذرة يبقى معنا ذلك أن المطالبة وخاصة حاجة الناس إلى الماء مع قيام حاجة الناس إلى الماء المطالبة أو تحريم سيترتب عليه حرج وضيق وهو مدفوع بالنص ما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك طرد القياسنا لا يصلح لأنه سيتعارض مع قاعدة كلية من قواعد الشريعة الإسلامية هذا من جانب ويوافقه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سولى عن الهرة الهرة شو قال الهرة عادتين قد تأكل النجاسة تأكل الفعر وتأكل غيرها فقال إنها من الطوافين عليكم والطواف ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حرجا لو أنه صلى الله عليه وسلم جعل سؤرها نجسا لاحظنا الوجه الآخر فصار في خرجنا فيما يقول العدول بالقياس عن يعني العدول بالمسألة عن قياس ظهر إلى قياس خفي فقيست المسألة هنا على الهرة من وجه آخر لإيش؟ بجامع رفع الحرج ملاحظين التطبيق المسألة كيف يجي بجامع رفع الحرج. ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع يعني تيجي في لحظة سباع الوحش قليل ما بيجعل بيوت ما في حرج يعني لو شرب ولذلك قد ياتي مرة أو بالشهر قد لا ياتي بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره لأن الغالبة هذا عبارك أنها تتناول الجيفة والميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخللة شوف القياس وين يعني نظرا لأن لوجود هذا المعنى الثاني ما جعلناها طاهرة بالكلية ولكنها أخذت حكم النجاسة عفوا حكم الكراها ولكن كراها التنزيهية لرفع الحرج الكراها التنزيهية ففقنا على هذه المسألة نعدي على بعضها نشوف فتح القديم قال سؤر السباع وكذا سؤر سباع الطير يعني مكروه وتعليله بأنها تخالط النجاسة تتكلم عن صاحب الهداية طبعا فتح القديم يشرح مين الهداية وتعليله بأنها تخالط النجاسة يفيد أنها تنزيهية أنها يخالط النجاس أنها تنزيهية إن لم يشاهدها شربت انتظر بقة إن لم يشاهدها شربت على فورها هذا قيد جديد الحقيقة لم نجده في البداع هناك يعني بناء على هذا في مفهوم المخالفة أم الحلفية بيأخذوا مفهوم المخالفة أبيأخذوا أو لم أبيأخذوا بيأخذوا في النصوص في كلام الناس بيأخذوا في كلام الشارع لا لكن في كلام الناس يأخذون ولذلك لما يقول إن لم يشاهدها شربت معنى ذلك أنه إذا شاهدها شربت المسألة ستختلف والحكم سيختلف هذا قيد أدخله الشارع في هذه المسألة إن لم يشاهدها شربت على فورها والقياس نجاسته لنجاست اللحم والاستحسان أنه طاهر والاستحسان أنه طاهر صرح هنا ما قالش مكروه أنه إيش؟ طاهر لأن الملاقية للماء لأن الملاقية للماء من قارها وهو عظم جاف لا لسانها بخلاف سباع البهاية فاختلفها ولذلك قال الاستحسان على طول خط صرح بالطهارة ما قالش أنها مكروة كراها تنزهية فأدخل قيدا جديدا الباحث لا يجوز أن يهمل إن لم يشاهد شريبه يتركه ينبغي أن يلتفت إلى هذا القيد الذي لم يرد عند صاحب البداية علشان انت دعوه تبحث بحثا دقيقا فينبغي ان تلتفت الى مثل هذه المسألة الحاشية نشوف حاشية ابن عبدين حاشية عبدين من ممن جمع فأوعى جمع من كتب الحنفية ومسائل كثيرة وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع انت بنشوف هذا إيش بجامع شو بتعبر عن ماذا؟ أيو عن العلة بجامع حرمة لحمها دي هذا القياس أبنائي الحقيقة القضية هذه يجب أن نلتفتي إليها لأن الحقيقة طرد القياس وهذا بشير إلى قضية ما في أحكام مطلقة عندنا في سلامية ما في حكم مطلق بالجن في كل الحالات في جميع الأحوال في كل الأزمان في كل الظروف ما في إلا ويرد عليه تقييد بوجه ماء طرد القياس يوقع بالحرج يوقع في الضيق طيب طرد القياس يوقع بالحرج بالنسبة لمفهومهم نعم آه، يعني هو طرده يعني بمعنى آخر أن تأخذ به في كل حالة بغض النظر عن الظروف والأوضاع والأحوال والملابسات الأخيرة ولذلك قال والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارية والكلام نفس الكلام وهو عظم طاهر بخلاف سباع البهائم لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا نفس الكلام الإناك أشبهت الدجازة المخلاف فكره سؤرها حتى لو علم طهارة من قارية حتى لو علم هذا خلاف كلام مين إيه؟ هذا خلاف كلام صاحب الفتح نعم قبل قليل فإذا كنت بها كل هذه المسال يعني حتى في داخل المذهب الواحد القيود نفسها دي يجب الانتباه إليها حتى لو علم طهارة من قارها انتفت الكراها هكذا حتى لو علم أسف هكذا قرروا وبه علم أن طهارة السؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة ليست للضرورة بل على الأصل فتنبه شو أفادوا هذا الكلام؟ أن الكراهة التنزيهية ليس لأجل أنها للضرورة طبعا كلمة الضرورة إذا أطلقت بالفقه يعني إذا أطلقت بالفقه فلها معنى أن الضرورة الذي يختل به أمر من أمور الضروري في حياة الإنسان مثل حياته، ماله، عرضه، نساء إلى آخره فهي على الأصل بمعنى آخر أن طهرتها مبنية على الأصل وأنا معه في هذا لأن, لأن العلة اختلت لأن حكم يدور مع مع علته فإذا ذهبت العلة رجعنا إلى حكم الأصل ما هو حكم الأصل؟ الطهرة الأصل فيها أنها طاهرة حكم الأصل لأنها جافة طيب قوله مكروه لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربها وأفاد لج... لإحتمال يعني الكراهجت من وين من احتمال أنها شربت وأفاد هيا في, الفتح في الفتحانة <تصفيق> هيا في الفتح وأفاد في الفتح لو فتح القدير أنه لو احتمل تطيرها فمها زالت الكراهة والكلام اللي حقه إن علم كلام صاحب الفتح أشار إليه هنا حيث قال ويحمل إصغاؤه الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم بأن كانت في مرأة منه وفي زمانه شوف الكلام وين رجع يتكلم على ماذا على وجه الاستحسان جاب الهرة في الوسطى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن تكون الهرة أكلت جيفة أو ميتة أو شيئا نجسا وارد مع هذا الاحتمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني لها للهر الإناء ولا يعتبر أن فضلة مائها أو سؤرها لا يعتبر نجسا فذا بيدل على ماذا على أن هذا الاهتمال لا يقوى أو لا ينهض ما دمت أن تترى وهو يرى الهرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قد يقابل احتمال آخر أنها طهرت فمها بلعابها ولسانية أو بشربها من الماء هذا الاحتمال مدفوع الحقيقة من جهة أنه رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى نجاسة ومن جهة أخرى الاحتمال آخر أنها كانت قد طهرت نفسها فأدنى منها الإناء نعم آه يعني هذان عاملان أنت تقول ترفع المسألة من النجاسة إلى طهارة وتكون حذن النهي للكراها بكون الكراها إذا أنت لم تتيقن طهارتها فإن تتيقنت طهارتها راحت الكراها وبقي الحكم أيه هيك بصي المفهوم المسألة في نهاية وبقيت المسألة على أصل الطهارة أما إن لم تتيقن طهارته فيبقى الاحتمال قائمة تكون الكراها تنزيهي وطبعا معروف احنا حكم الكراهة التنزيهية عندهم ويحمل إصغاؤه الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم إلا هو إيش؟ احتمال أن تكون أكلت نجاسة فأي وقبيل شربها بأن كانت في مرأة منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء كثير مشاهدة قدومها عن. عن غيبة يجوز معها ذلك طبعا هذه الاحتمالات وهذا أفاد أن الكلام الأول على رأي محمد القياس لأبي يوسف وزفر إنما الاستحسان هو وجه قول مين؟ الإمام محمد رحمه الله تعالى مردلق قال وأما على قول محمد فهذا محمد هو الذي خالف هذه المسألة والذين طردوا القياس ظلوا على أصل الكراها ويعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا إذن في تجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كرهة ما دمت انت رأيتها لأن الكرهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقت سقط وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كرهة أكل فضيها والصلاة مقصود الهرة والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة شمس الأئمة معروف عندكم منه سرخس طيب وغير بل يقيد بثبوت ذلك التوهم أما لو كان زائلا بما قلنا فلا ما خلاص ما ظلش في كرام وأقره في البحر البحر إيش هو هذا في الاصطلاحات شو البحر بحر الرائق بحر الرائق وشرح المقدسي على منظومته أيضا وهو خلاف ما قدمناه عن المونية برضو من كتب الحنفية تأمّل قوله تنزيهاً قيد به لألا يتوهم التحريم انتبه الكلام هنا حتى نعطيكه برضو في التطبيق مطلب الكراهة حيث اطلقت طبعا هنا جاء تارف كتب الحنفية ومنها الهداية وغير مخدومة بالتفقير يعني هذا مطلب الكراهة حيث اطلقت المطلب تيجي أو في أول السطحة يعني بعنوان جانبي أو عنوان وسط قال لك مطلب وجدت متصلة مطلب الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم قال في البحر وعلم أن المكروهة إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم الكلام اللي ذكرنا في محاضرة سبقة إلا أن ينص على كراهة التنزيه فقد قال المصنف في المصفة لفظ الكراهة وهو شرح أيضا عند الاطلاق وراد به التحريم لفظ الكراهة عند الاطلاق وراد به التحريم قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريم وهذا من أدب العلماء أنهم لا يجزمون بالتحريم حيث يكون الدليل ليس قطعياً بالنسبة لديه وهو اجتهادي كان مبنى هذا الدليل؟ أن يقولوا بكراها من أدب العلماء قلنا لكم في زمننا هذا نقضي بدماء المسلمين وعراض المسلمين وإلى آخره بسهولة تحريم وتحليل وحرام وضال ومشرك وفاسق وأبعد من هيك تضليل البشر وتفسيق الناس بس لأنك خالفت رأيه مش خالفت النص لا لأنه خالفت فهمه فجعل فهمه مكان النص فلا حول ولا قوة إلا بلا ما في أحد فهمه يحيل محل النص فهمك قابل للصواب وقابل خطأ وقابل للنقض من أساثه قد لا يصمد أصلا قوله في الأصح الخلاف إنما هو في سؤر الهرة طبعا هذا كلام كلمة الأصح ماذا تعني؟ وردنا عندنا مقابل آه في الأصح مقابل الصحيح وإذا قلنا الصحيح مقابل إيش؟ غير الصحيح الفاسد يعني طيب أيهما أقوى إن تعرض الأصح والصحيح. من الذي يقدم؟ لا الصحيح لأن الصحيح يقابله الفاسد انما الأصحوة جزء من الصحيح فكل صحيح منه صحيح وأصح ولله الكبج أن ننتبه إلى هذه المسألة الأصح في مقابل الصحيح بعض العلماء نعم كيف؟ لا إذا روى المؤلفون المؤلفون أحيانا أتكلم عن أصحاب الكتب وحد قال الأصح وحد قال الصحيح من العلماء يرجحون القول الذي فيه الصحيح ويقدمونه وقد يرد الذي ذكرتموه أنه يقدم الأصح قد يرد الذي ذكرتموه قال في البحر وأما سؤر الدجاجة فلم أرى من ذكر خلافا إلى آخر هذا كلام مسألة أخرى لا أريد أن أنتقل إليها كتاب الفتاوى فتاوى الهندية وسؤر سباع الطير. مكروهن. وعن أبي يوسف هناك ما جاء ذكر ليه أبي يوسف خالص جاء ذكر مين الإمام محمد وإمام محمد قال بايش بالاستحسان قد عرفنا وجهه إذن هنا صرح لنا بماذا هذا البحث العلمي كيف طلع انا قول مين مر عليه ثلاث كتب ما في أحد عذا هذا الكلام ذكر الإمام محمد طيب والرأي الآخر القياس من هو صاحبه جاء في الفتاوى وقال لنا وقد تجد هذا في كتب أخرى طبعا أنا بجيب على سبيل المثال فقط وسؤر سباع الطير مكروه وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا كانت محبوسة يعلم صاحة أنه لا قذر على منقارها لا يكره واستحسن المشايخ جبنا هنا الكلام من المشايخ ما المقصود بهذا اللفظ أيوة من لم يدرك كل العلماء الذين لم يدركوا الإمام من تلاميذ المذهب الذين لم يدركوا الإمام كمصطلح استحسن المشايخ هذه الرواية كذا في الهداية شو اللي فهمتوا من هذا الكلام هذه العبارة مش... خلص فهمناها لكننا عاوزين العبارة الثانية استحسن المشايخ هذه الرواية <تصفيق> أي ومكروه وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا كانت محبوسة يعلم مع القيد أنها لا قدر على أن لا يكره واستحسن المشايخ وهذه الرواية كذا في الإله هذه الرواية المقيدة لهذا القيد المقيدة بهذا القيد هنا الآن من سور إذا فيه يعني أسئلة خليها للأخير كتاب المحيط البهاني هذا من الكتب الذي طبعت جديد كتاب جديد فوق العشرين مجلد من كتب الحنفية وكانوا يقال بأن المحيط البهاني أنه لا يعرف ومجهول والنقل فيه لأنه ما كانش متوافر موجود عندهم ليس من الكتب المعتمدة حتى ذكر اللكهنوي أنه وقف على هذا الكتاب وأنه من أمهات الكتب أتبره. فهو من الكتب المعتمدة بعد أن ظهر الآن للجهل به ما حدش كان يعرف عنه وكذلك سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وشيء مكروه وهذا استحسان والقياس أن يكون. نجساً قياساً على سؤر سباع البهائم نحو الأسد والذيب والنمر وما أشبه ذلك وهذا لأن سؤر سباع الوحش إنما كان نجساً لأن سؤرها لا يخلو عن لعابها ولعابها يتولد عن لحمها ولحمها نجس فيكون لعابها نجساً فيلح في تفصيل لبيان وجه القياس في المسألة فيوجب تنجس الماء, الماء وهذا المعنى موجود في سباع الطيس والكلام توقف وفي الاستحسان فرق بين سباع البهام وبين سباع الطيور والفرق من وجهين نشوف الوجه الأول الكلام شوف الف... الآن في تفصيل في هذه المسألة أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجسا لأن سباع الوحش تشرب بلسانها ولسانها مبتل بالوعى نفس الكلام نفس المعنى يعني بس في تفصيل هنا في ترتيب ولعابها متولد من لحمها ولحمها نجس فيسيل شيء من لعابه إلى الماء وإنه نجس فيوجب تنجس الماء فأما سبع الطير فإنها تشرب بمنقارها وكلما ولغت بمنقارها رفعت رأسها هي أضافة عبارة أنها تشرب وترفع رأسها بالضلش يعني وابتلعت تلك القطرة فلا يسيل شيء من لعب هذا يعني معانا إضافة بسيطة لكنها تعطي أيضا تصورا جديدا وإنما يصل منقارها إلى الماء ومنقارها عظم جاف لا يحتمل النجاسة والثاني وجه هذا هو وجه سلمنا أنه يسيل شيء من لعابها إلى الماء إلا أن في سباع الطيور ضرورة وبلوى عموم البلوى وذي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع مع عموم البلوى بصير في الرخصة تالي. طيب لأنها تنزل من الهواء فإذا وجدت إناء, إناء ماء تشرب منها فلا يمكن الاحتراز عن سورها. وللضرورة أثر في إسقاط حكم النجاسة طبعا كلام ابن عبدين ما قال أنها للضرورة بحاجة إلى وقفة وهذا شغل كن ابن عبدين قال لا يقال بأنها للضرورة ابن عبدين قال بل هو حكم الأصلي بناء على قاعدة اختلال إيش؟ العلة بينما هنا هذا الوجه الثاني عنده أنها للضرورة وللضرورة أثر طبعا الضرورة الحقيقة في تقديري انا لا تبلغ هذا المبلغ الذي يذكره العلماء بالمعنى الدقيق للضرورة إنما هي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بالنسبة لهم المقصود هو أن الحاجة وليس الضرورة ولكن لا ننتظر حتى تتحقق الضرورة أو عندئذ نعطي الحكم الشرعي وإنما إذا كانت الحاجة عامة وإلى آخر شاملة فإنها تنزل منزلة الضرورة انتهينا؟ هذه إضافة بخلاف سباع الوحش لأنها تكون في المفاوز والصحارة ولا تنزل من الهواء بها في أحد الأيام وانا طالب في البكالوريوس في جامعة الأزهر خرجت من المطعم إلى السكن معي الطعام محطوط على صينية وفيها قطعة من اللحم على الرز محطوطة ونشايل الصينية جاءني الطير الأسود هذا الغرام واختطف اللحم من بين يدي عشان يهوي من الهواء يأخذ ويمشي من بين يدي يعني وقد أبهرني هذا لا زال فيه يعني منظره في وجهه جناحه ضرب في جانب وجهه من هنا لأنه جانب من الخلف وخد شقه ظل متيسر متسهل طبعا نصيبه هذه ليست نصيبي هذا نصيبه هو <تصفيق> فيمكن الاحتراز عن سوريا إلا أنه يكره الوضوء بسوري السباع الطيور وعند إذن قال لك الكراها المقصود فيها هنا تنزيهية واختلف المشايخ رحمه الله تعالى في معنى الكراها هذا تفصيل بعضهم قالوا إسقاط حكم النجاسة عن سورها إنما كان للضرورة على ما بيننا في الفرق الثاني إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة ماسة برضو استدرك هذا كلام طيب فانتفعت فنتف الحقيقة فانتفت معنى الهتاب محقق جديد برضو هذا فانتفعت النجاسة كيف تركب معنا بدنا نوقف بدنا نقلبها ب... ب... على عشر... عشر وجوه حتى فيطلع إنه... لها معنى في السيار ما طلعش معنى بدنا نحملها على وجه من الوجوه التي يمكن أن يفهم فيها الكلام فانتفت النجاسة لوجود أصل الضرورة وبقيت الكراها لأن الضرورة ليست بماسة وبعضهم قالوا إنها لا تتوقى النجاسات بل يكون عامة مأكولها النجاسات فلا يؤمن أن يكون على منقارها نجاس فيصل إلى الماء غير أن الأصل لما كان طهرت منقارها واتصال النجاس بمنقارها ليس بيقين حكمنا بالكرهة ولم نحكم بالنجاس كما في سؤر الدجاج المخلاء فهذا القائل يقول إذا تيقن أنه لم يكن على منقارها نجاس كالبازي المأخوذ وغير من السقر والشاهيم وأشباية فإنه لا يكره التوضع بسؤره إذا تيقنت يعني المقصود وهذا كلام اللي عنده صقر اللي بكون عنده شايين أو شيء اللي مربيه يعني أي وفق نعم آه المأخوذ اللي محبوس عنده يعني اللي عنده في بيته كما في الدجاجة المحبوسة وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهذه رواية ثانية عن أبي يوسف أنه لا يكره والواقع أن يعني أستطيع أن أقول أنه في روايتها لما أبي يوسف إطلاق كراهة التحريم وقول آخر إذا تيقنت وهذا الذي استحسنه المشايك كما رأينا قبل قليل أنها ليست نجاسة انت يقنت أنها أنها يعني ما عليها نجاسة انت يقنت من حدم نجاساتها وكان أبو يوسف رحمه الله اعتبر الكراهة لتوهم اتصال النجاسة بمنقار اعتبر يعني قدر لا لوصول لعابها إلى الماء واستحسن المتأخرون من مشايخنا رحمه الله تعالى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى وأفتوا فصارت الفتوى على رأي الإمام أبو يوسف يعني بمعنى آخر جمعا بين الروايتين قالوا بأنها تحمل على الكراهة على رأي أبي يوسف عند عدم التيقون وتحمل على الطهارة عند التيقون وهذا خلاف لرأي محمد وهي الرواية الأخرى عند أبي يوسف يأتي على المسألة الثانية حكم الوقف خلصنا تمرين تمرين في البدايه لا يمكن نطول شوي هذا الوقف معروف عندكم ادري كم انا الساعه ما ادري كم معايا لا هو ما الله يجزيكم كتاب الوقف الوقف معروف عندكم حبس مال على جهه بر عامه قال أبو حليف طبعا قربة لله سبحانه وتعالى هذه من الأبواب العظيمة اللي نحتاج فيها الزمن أن يوقف على طلبة العلم وعلى كتب العلم وعلى الى آخره بيقول أبو حليف رحمه الله قال أبو حليف رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم تبه الكلام واحد قال نعطي تصوير المسألة هذا رقم واحد الهدايه الوقف شخص قال وقفت هذا هذا البيت على طلبة العلم على طلبه العلم الان هذا التصرف قولي مش هيك الاصل ان التصرف وهو اراده صاحب الشان الأصل أن التصرف القولي ينبني عليه أثر وشيكل إذا صح إذا صدر من أهل مضافا إلى محل صحيح وبشروط صحيحة النتيجة شو بصير يجب أن يترتب على القول أثر صيانة لكلام العقلاء عن أي عن العبث فإذا قال وقفت فهو يعني ما يقول يعني بمعنى آخر أنه يريد أن يحبس منفعة هذا الشيء على رأي الإمام طبعا أنا أتكلم الآن منفعة هذا الشيء على جهة معينهم طلبة العلم تصوير المسألة واضح وقفت داري على طلبة أي منفعتها سكنا يسكن فيها يتعلم فيها يدرس فيها أي كان من وجوه المنافع المحتملة وهو قال وقفت وبإرادته وكما قلنا احنا في مثل الوقف لا نحتاج إلى قبول ما في طرف ثاني لأنه ليس عقد. العقد يحتاج إلى اثنين إنما تصرف من طرف واحد ينبني عليه أثره بمجرد أن يقول وقفت داري لآخري قال أبو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف إيش معنى أذكر يعني لما أقول وقفت السؤال المطروح وين النقطة المطروحة هنا التي يفترضها العاقل حتى رفع من المسألة يا ترى هل يسقط ملكه عنه فتنتقل الملكية إلى هذه الجهة؟ ملكية عن الدار عن العين أو لا؟ جل إمام شو قال لا يسقط ملك الواقف عن الوقف إلا أن إلا أن إيه؟ يحكم به يحكم به الحاكم إيه الحاكم المقصود فيه؟ قاضي إذا حكم به الحاكم أو يعلقه الواقف نفسه بموته كان يقول داري هذه وقف بعد موتي فتصبح في هذه الحالتين فقط تنتقل الملكية العين الموقوفة إلى الجهة أو بتعبير آخر يزول ملك الواقف خلينا أقول وين تنتقل أو لا تنتقل مسألة ثانية يزول ملك الواقف عن عن العين عن الدار اللي أعطيناها مثال بعد في حالتين سنتين إذا حكم القاضي به والأمر الثاني إذا يعني أضافها إلى ما بعد الموت تأخذ حكم الوصية في هذه الحالة تأخذ حكم الوصية فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا لغايتنا رأي الإمام نحن قلنا المذهب الحنفي يتشكل ليس من رأي الإمام وإنما من الموعد آراء وهذه من المسائل الرئيسية وقال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول بمجرد لا يتوقف على شيء لا على حكم حاكم انت بالكلام الأول لما قال ايه يزول الملك في حالتين سنتين حكم الحاكم والإضافة لما بعد الموت إذا, لم يو... إذا لم يكون هناك حكم حاكم فلا يزول ولما نقول لا يزول الملك معناه أنه إذا مات يورث إذا مات يورث يرجع للأصل للورثة تبوا للآثار في هذه المثلة أبو ح... يوسف ماذا يقول؟ أبو يوسف يقول يزول بمجرد أن قال وقفت داري زال ملكه لا تسأل وين راح الملك خليها قضية ثانية هذه فقط أنه هل لا زال يملك أو لا عشان نفهم الأساب فيقول إذا متأ وقفت داري عليك قال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول وقال محمد لا يزول حتى يجعل للأساب او يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه هذا قيد عن مين صار عندنا كم رأي ثلاثة الامام عرفنا رأيه وابو يوسف بالمطلق ما في عنده تقييد ومحمد قيده ان يكون هناك ولي للوقف وصار هنا شوف وجد النظر عن كل واحد وسلموا اليه ولي الوقف طيب تسليم البيت كيف سلموا كيف تموا آه تسليم المفاتيح تكتب له حجة تقول يلا أنت ولي الوقت طيب نتكلم قال رضي الله عنه الوقف لغة هو الحبس تقول وقفت الدابة وأوقفتها بل لست تكلم بمعنى وقفت الدابة وأوقفتها يعني بمعنى واحد الحقيقة الأفصح أن تقول وقفت أفصح لغة من أوقفت وهي لغة رديها أوقفت اللغة الأفصحة أن تقول وقفت لكن واردة هذه هو وبتكلم أنه لو واحد قال وقفت أو أوقفت ما هو شائع عندنا نقول والله أوقفت بيتي عادة عندنا إحنا هذا شائع فهو كما كقوله إيش وقفت بغض نظر ندا فذلك أنه هذه اللغة صحيحة ولا مش صحيحة إلى آخره قل هو اللي دارش عليه تستخدم هذا وهذا وقفت الدابة ووقفته بمعنى وهو في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين شوف التعريف كيف يجي على ملك الواقف حبس العين على, ملك على ملك ملكه والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية شوف القياس وين العارية العارية هو عبارة عن إيش أنك تتصدق منفعة الشيء ويبقى ملكها لك والوقف على هذه نحية كالعارية بمنزلة العارية العارية بالتجديد هذا الأفصح ثم قيل المنفعة معلومة قيلة والتضعيف للتمريض فالتصدق بالمعدوم لا يصح هذه رواية عن الإمام نعم طيب لا المنفعة, المنفعة المفروض تكون منفعة غير معلومة أيوة المنفعة غير معلومة المفروض هيك صح كلامك المنفعة لأنه لو كان هيك فالتصدق أشوف كيف طلع. طلع الكلام صحيح الكلام أعيد مرة ثانية ثم قيلة أو قيلة تستخدم لإيش تضعيف والتمريض بصفة عامة المنفعة معلومة دعونا نقرأها زمية فالتصدق بالمعدوم لا يصح بيركب الكلام مدامة معلومة موجودة معناها التصدق بموجود لذلك التصدق لأن المنافع معدومة في الحال تصدق المنافع معدومة في الحال ولذلك قالك هي وهي, وهي غير معروفة كيف تحدد المنفعة انت كيف تعرف المنفعة بالزمن تقول استاجرت بيتك اليوم او لاثنين فصارت معلومة بالزمن قال لكم حال ندخل انا في, في, في هذا قال فالتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف اصلا عنده عنده المقصود مين هون كناك واذا اطلق عنده فالمراد ذهنين اذا في عندنا روايتين عن الامام الرواية الأولى أن الوقف جائز بالقيدين جائز وله حكم اللي والرواية الثانية وهي مضعفة أنه لا يصح اصلا. أنه لا يصح اصلا اعتبارا بإيه بأنه صدق بالمنفع مدام العين ما فيها صدقة فالمنفع مجهولة والتصدق بالمجهول ممنوع من أحياء شرعية التصدق بالمجهول ممنوع طيب فالتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده المقصود لمن وهذه رواية ضعيفة الحقيقة والمذهب على خلافها وهو الملفوض في الأصلي لماذا المقصود بالأصل هنا من يذكرنا بالأصل ها؟ لا وهو الملفوض في الأصلي الأصل المبسوط الإمام محمد إذا أطلق الأصل والأصول المبسوط تبع كتاب الإمام محمد والأصح أنه جائز هي الأصح إذن في رواية صحيحة عنه لكن الأصح عنه أنه إيش جائز عنده المقصود عنده مين حنيفة إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية لما نقول غير لازم مصطلح شو المقصود فيه ما معنى غير لازم عند الحنفية غير لازم العقد ينقسم إلى لازم وغير لازم باعتبار وصفه أي يجوز فسخه يجوز لصاحبي أن يفسخه ما هو أصلا ثبت بإرادة وحدة بإرادة وحدة فله أن يرجع عن العارية هذا معنى كلامه نعم لا زال على ملكه هو القاعدة من ملك العين ملك المنفع وتفترق المنفع بإرادة صاحبه ثم ترد إليه بإرادته كذلك هذا موجة كلامه وعندهما هما منهما خلاصة والتطبيق حبس العين على حكم ملك الله تعالى تعريف هذا طيب دعنا نرجعكم شوية الإمام أبو شو قال حبس العين على هما شو قال آه طبعا كل واحد منهم عرف الحكم باعتبار تصوره للفقه، للوقف باعتبار تصوره هناك تصوره أنه حبس العين على ملك الواقف لأنه من رأيه أن التصدق لا يكون إلا بالمنفع أما العين فتبقى ثابت على ملك صاحبة عندهما على ملك اللي تعالى يعني أنها زالت ملكه عنه خرجت من ملكه وإذا خرجت من ملكه فإنها لا تبقى ثابة بلا مالك قالوا حبس العين على حكم ملك اللي تعالى بتعبير آخر اليوم الشخصية الاعتبارية للوقف بلغة عصرنا اليوم الشخصية الحكمية. الشخصية الحكمية اللي بسموها جهة الوقف اليوم في عندك جهة معينة يسمى جهة الوقف شخصية اعتبارية كالشخص العادي يثبت له الحقوق عليه تثبت في ذمة وله كذلك هذا هو فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه طبعا فكرة الشخصية الاعتبارية بدأت هناك عند الفقهة متقدمة لكنها تطورت ونمت حتى أصبحت ناضجة في زمننا هذا فنرجو أن ننتبه ولذلك ستلاحظون أنه في كلام عند عند المذاهب الفقية أنه يجوز لمتولي الوقف أن يقترض على الوقف أن يقرض من الوقف طيب هذا الكلام بدل على أنه يثبت له الحق ويثبت عليه معناه في ذمة له كذمة الشخص العادي طيب خلينا شوية بس حتى نتفهم هذه المسال على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم طبعا لما نقول الواقف فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى سبحان الله بل ربنا هو اللي مالك كل شيء هم ما يقصدوا هذا الحقيقة هم ما يعرفوا كيف يكيف المسألة طيب زال الملك إلى يذهب فقالوا إلى ملك اللي هو مملوك لله في الأصل إنما مرادهم في هذا إلى ملك منفعت عايد إلى العامة فكأن صاحب الحق فيه هو الله سبحانه وتعالى ليس على جهة التمليك الحقيقي لأننا كل, كل البشر كل المخلوقات لله ملك السماوات والأرض طيب فيلزم انتبهك كرام هنا قال لك فلا يلزم وهنا عنده شو بقول فيلزم ولما قل يلزم أي ليس له أي أن يرجع فيه فيمنع من التصرف فيه فلا يباع لما يلزم انتقلت ملكية واحد ما تصرفش من غيره صار يتصرف في ملك الله تعالى لذلك ليس لو أن يتصرفيه بيعا ولا هبة ولا إرثا الجهتين والترجيح بالدليل لهم نشوف كيف يرجحهم بعدين والترجيح بالدليل لهم عفوا والترجيح بالدليل لهم حطنق التين قولوا النبي نعم اه لهما الصاحبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث, ولا يورث الحقيقة هذا كلام اللي هو أثر عمر دليل الفقهة جميعا لا يباع ولا يورث إلى خيره ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليه؟ ليصل ثوابه إليه على وجه الدوام هو ماذا يريد؟ يريد أن يتصدق بصدقة يستمر. نفعها فلو جعلناه على أصل ملكه لانقطع هذا النفع وعادت إليه وهي ليست كالصدقة الصدقة أن تتصدق بدينار بمئة بألف درهم بدولار انقطع بمجرد عطيف لكن تريد إذا مات ابن آدم انقطع ماله من ثلاث صدقة جارية يريدها صدقة يستمر نفعها قال على الدوام وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك الذي يلزم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام وقد أمكن دفع حاجته أي حاجته إلى الانتفاع الدائم بإسقاط الملك وجعله لله سبحانه وتعالى إذ له نظير في الشرع وهو المسجد في اتفاق بين علماء المذهب جميعا أن من وقف مسجدا ساقط ملكه عنه في اتفاق فقل لك ما دمت كذلك فما الفرق بين أن تقف مسجدا أو أن تقف دارا ما الفرق انتقذ دارا او مقبرة او نحو ذلك والمقبرة كمان فيها يعني شيء من هذا في الخلاف عند الحنفية انتقذ هذا وهذا فقل لك وهو المسجد فيجعل كذلك والأبي حنيفة شوف الدليل اذا في عندهم دليل أثر وإيش كمان وقياس أثر وإيش كمان وقياس وتقولون لي بعدين الحنفية ما باستدلوش وإلى آخره ما باستدلوش جاب الأثر وبعدين جاب القياس قال لا ولأن الحاجة ما سأل أخره ولي أبي حنيف رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام قال لا حبس عن فرائض الله في غير وقتها قال الصلاة على وقت النبي صلى الله عليه وسلم وليس على غير وقتها لا حبس عن فرائض الله أنا لا أدخل الآن في, في الأحاديث يعني مدى صحاته ثبوته لكن أتكلم لسلال. دليل إمام أيضا بالحديث لا حبس عن فرائض الله تعالى وعن شريح جاء محمد عليه الصلاة والسلام كلام بشريح هم من التابعين ببيع الحبيسي ببيع الحبيسي وسيأتي عندنا أن قوله هذا لو حكم المرفوع باعتبار مرسل هنا لأنه لم يسنده لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم لكن في حكم المرفوع لأنه لا يأخذ الرأي لا يأخذ بالرأي حسب كلام كلام الأئمة قال ببيع الحبيث ولأن الملكة تعبير آخر تعليل عقلي ولأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنة وغير ذلك والملك فيه للواقف ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه إذن في عنده دليلين دليل نقلي ودليل آخر عقلي دليل نقلي ذكرناه لا حبسة وطبعا سيأتي بعد شوية كيف يستدل وجه الدلالة مهم جدا هنا تبين وجه الدلالة فيه لا حبس عن فرائض الله المقصود بفرائض الله إيش أنا؟ إيش المقصود بالفرائض؟ الميراث وإذا تسمى الفرائض علم الفرائض ليش المقصود فيه هنا؟ الفرائض طيب الوقف إذا زال الملك عنه وحبسناه فقد حبسناه عن الورثة عن الفرائض عن أصحاب الحق والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله هذا, فه... يعني هذا التوجيه السلاء... النبي صلى الله عليه وسلم جاء محمد ببيع الحبيث طبعا الوقف يسمى حبس الوقف حبس ويسمى أيضا الموقوف حبيثا يطلق عليه هذه اللفظة وإلى آخر والراي الثاني قال لأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنة مدام وقفوا على المنافع يمكن أن ينتفع به هو وغيره في هذه الحالة وغير ذلك والملك فيه للواقف يعني بدليل يجوز الانتفاع به زراعة وسكنة هنا عفوا ال الاعتبار به بالعارية الاعتبار به او القياس على مين على العارية تبقى على الملك يمكن تنفصل المنفعة وينتفع بها الواق الصح... فالقياس تشابه في هذه المسألة والملك فيه للواقف ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه ما هي وجوه التصرف دائما انتبه شويش وعاوز قلنا الإمام التصرف بصرف خلاتي ونصف القوام عليها التصرف أحبابي التصرف من ثمرات الملك التصرف من ثمرات الملك طيب هذا من ثمرات لأنه يتصرف بغلات نصب القوام عليها إذن معنى ذلك أن ملكه باقي لأنه هذا من ثمرات الملك هذا كلام الإمام توجيه الإمام رحمه الله إلا أنه يتصدق بمنافعه هو تصدق بأفصار شبيه العارية من هذه ناحية ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه إلا بالبقاء على ملكه ولأنه مش عاوز أنا الحقيقة المسألة الفقية والاسترادات ما بتهمني كثيرا انتبه لآخر كلمة بيقول ولأنه لا يمكن أن يزال ملكه إلا إلى مالك لأنه غير مشروع مع بقائه كالسائبة نعم آه ولأنه لا يمكن أن يزال ملكه لا إلى مالك الأصل الملك يجب أن يزال إلى مالك فإذا أزيل إلى غير مالك صار سائبة ولا سائبة في الإسلام وهذا النص عليه القرآن ونصوص الأحاديث ما في سائبة والإمام استشكل هذه المسألة وهذا شيء أنا لا أستغربه في فكر متقدم أنه الوقف ما كان فيه تصور أن تكون هناك جهة لها حقوق يثبت عليها الآخري تصور هذا نضج بعد ذلك هذا معنى التطور في الفقه والفهم إلا بالبقاء ولأنه لا يمكن أن يزال على ملكه إلا إلى مالك لأنه غير مشروع مع بقائه كالسائبة بخلاف الاعتاق هو الاعتاق بتعتقه معادش سائب لأنه بيملك نفسه بعد الثالث لأنه اتلافه بخلاف المسجد لأنه, لأنه جعل خالصا لله تعالى المسجد هذا خالص لله تعا هذا الوقف يقول لك لا زال له فيه آآ آآ لا له فيه يعني نصيب أو حظ و لا يجوز الانتفاع به و ها لم ينقطع حق العبد عن فلم يصير يعني فيه ردود بعضهم على بعض هذه باب تعنيني أنا هنا انا أريد فقط ان ابين كيف يتصرف الاحناب او الحنفيه قال رضي الله عنه قال في الكتاب لا يزون في الكتاب معروف اللي هو الكتاب الكافي الكتاب الكافي لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته وهذا في حكم الحاكم صحيح نشوف التعبير لأن حكم الحاكم قضاء في مجتهد فيه وحكم الحاكم في مجتهد فيه يرفع الخلاف وين كنتوا في هذه القضية حتى تستكمل مسألة إذا مش واضحة في هذه القضية يبقى الإمام أبو حنيفة قال لك إذا قضى القاضي خلاص لأنه إذا قضى القاضي بأنه ينتقل الملك فخلاص ينتقل أو بالوصية لأنه أيضا لها أحكام قضاء في مجتهد في ذنقاعدة معروفة عندنا حكم الحاكم في, في مختلف فيه يرفع النزاع عشان يمكن نفهم إحنا لو صار في تشريع أو قانون وأقره ولي الأمر ولي الأمر رفع الخلافات فما من يقول والله القاضي يجي يقول له أنا مالكي عاوزش لا لا خلص رفع الخلاف الخلاف مش بس في داخل المذهب نعم لأنه مقيد بالنص في الحال مقيد بالنص يكون اجتهاده في تنزيل النص على الواقع فقط في تحقيق مدى انطباق شروط الحكم المادة على الواقع الى اخره والمراد بالحاكم الى اخره برضو ما احناش عبدين وعندهما يلزمه والوقف في الصحة الاخيرية التفصيلات هذه برضو هذه واذا صح الوقف على اختلافهم وفي بعض النسخ واذا استحق مكان قوله واذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه لانه لو دخل الاخيرية هذه اثار منسميها اثر الاختلاف في الفروع التطبيقية والكلام لا يتسع له نشوف البداع والبدايع بداع أما الوقف فالكلام فيه في مواضع أنا فقط ألفت انتباكه إلى قضية لأنه هو كثير من المعاني موجودة من اللي سبق بس عاوز ألفت الانتباك إلى قضية التصنيف هنا منهج العرض عن مين عن صاحب البداع وهو منهج تفرد فيه وهو بداع فعلا من هذه الناحية تفرد فيه قال أما الوقف فالكلام فيه في مواضع بلش يحدد لك النقاط تطالب الدراسات عليا ما تعمل موضوع بتحدد له إيش فصول ومباحث ومسائل والآخرين هو بقول لك فيه مواضع فيه بيان جواز الوقف وكيفيته وفي أحببت أن أتي بهذا المثال وفي شرائط الجواز وفيه بيان حكم الوقف الجائز وما يتصل به وبعدين بلش يجاوب في التفصيل واحدة وحدة كلام طيب هذا هذا جانب جانب ثاني يحرر محل النزاع في المنهج بتكلم الآن يحرر محل النزاع ويبين وين نقطة الخلاف مشا ما يضيع الكلام مدام في نقاط متفق عليه خلاص يعدي عنه يذكره ويمشي ومحل النزاع هو اللي عاوز إبراز قال أما الأول فنقول وبالله التوفيق لا خلاف بين العلماء هذا ايش منسميه نقاط الاتفاق في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا ما في خلاف في الجواز أن يتصدق بالغلة ما في مشكلة هذا متفق عليه بين أئمة المذهب حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض وهو حي ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة بمنزلة النذر شوفوا ولا خلاف أيضا هذا الثاني اتفاق في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به شوف ما أحلى هذا كلام جمع الآراء واحد يفرج في, في رسالته 42 رأي مع ذا قال ونفس الرأي جمع الآراء جمع نقاط الاتفاق ونقاط وأبرز محل النساء قال ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقم إذا اتصل بي قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت إذا خدت قال إذا ميت فقد جعلت داري أو وقفا على كذا أو قال هو وقف في حياتي هو وقف في حياتي صدق بعد وفاتي واختلفوا في جوازه هاي نقطة إيش مزيلا لملك الرقم هاي نقطة النزام ماشين معايا؟ ونحن نتعلم منهج ليس مجرد كلام أولا أن نبين نض... نقاط الاتفاق وبعدين نحرر محل النزاع علشان يكون في فهم عندنا وما يروحش ثلثين شرحنا وكلامنا كله في نقاط ليست نقطة خلاف أحيانا بتت... أنت واحد تتكلم أنت وياه ربع ساعة تقول يا أخي والله ما في بينه وبينه خلاف المسألة القضية اللي فيه بينه وبينه خلاف نقطة واحد حط نقطة وبس ما زيد عليها لا قبلها ولا بعدها آه لا عدى عنه نعم, نعم ما, ما, ما اعتبره والحقيقة حتى في التحقيق أن هذه ذيوية قد لا تصبود قد لا تصبود قال هنا أو أضافه بأن قال إذا ميتوا إلى خيره واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت ولا به حكم حاكم قال أبو حنيفة عليه الرحمة لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقف وهبة الأخير باعتبار أن هذا من ثمرات الملك من ثمرات الملك مدمه على ملك فهي جزله بيعه وهبته اتصرف فيه وإذا مات يصير ميراثا هذه ثمرة الخلاف انتبه شوي على رأي الصاحب أن لا مدم زال ملكه ليس لون يتصرف قال أبو يوسف محمد وعامة العلماء رضي الله تعالى عنه وعامة العلماء مقصود مين؟ شيخ المذهب أيها يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ثم في ظاهر رواية عن أبي حنيف لا فرق بينما إذا وقف في حالة الصحة وبينما إذا وقف التفصيل إذا وقف في حال الصحة أو في حال المرض حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم لا فرق بين أن يكون وقف في حال مرضه طبعا في رواية أخرى غير ظاهر الرواية طيب لما يقول ظاهر الرواية معروفة عندنا عارفينها أي شيء ظاهر الرواية كتب الإمام محمد مبسوط وصير كبير وصير صغير الص... إلى آخرهم شيك طيب ها نعم. على اطلاقه اه بالضبط هو على اطلاقه وان كان في بعض الشراح يرون المساله فيها تفصيل لكن اتكلم انا الان وجدت نظر اعرض فقط مشان نشوف المصطلحات موجوده عند دائما اذا اطلق المرض فالمراد به مرض الموت أي الذي يموت منه اما اذا عافاه الله منه يعني ما تدخل في هذا لا فرق بينما إذا وقف في حالة الصحة وبينما إذا وقف في حالة المرض حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم وروض طحاوي, عنه طحاوي أنه إذا وقف في حالة المرض جاز عنده ويعتبر من الثلث عمل معاملة إيش الوصية ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته أما عندهما فهو جائز في صحة والمرض ليش؟ لأنه يزيل الملك على هذا الخلاف إذا بنى رباطا أو خانا للمجتازين أو سقايا لأخي الخلاف لم على هذا الخلاف يعني إيش المقصود فيه؟ ثمرت هذا الخلاف وإحنا مش عاوزين نوقف عن التفصيلات لأن الوقت يدهمنا بسرعة وعندهما يزول بدون لكن عند أبي يوسف بنفس القول وعند محمد بواسطة في قضية عند الإمام محمد وسط التسليم بمعنى آخر أنك سلم الوقف لازم يكون في جهة عند بيوسف زال الوقف وخلاص زال الملك وانتهى هذا قيد عند الإمام محمد حتى لا تسهول حتى لا تقول إلى غير مالك خلاص أنا أنهيت هذه الأدلة نفس الأدلة السابقة بس خلاص أوقف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صور من التطبيق. آمل أنا أكون قدمت يعني شيئا فيه فائدة فنسأل الله لنا ولكم القبول والثواب وادعو لشيخكم واستودعكم الله إن شاء الله وخير